وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيذ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم الله في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع وناقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير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 ونفور. أفمن يمشي مُكِبًّا على واجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟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 أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين